بسم تم في هنا لكي نستطيع إن شاء الله الذين عادون الحلقات خلاصة جولة مسجدينة لا أعلم شيء تسميه على الكراسي الذين وراء الكراسي يجب أن نقشي فاهم فلسنا محفظ لأعاد على الكراسي وراء أحد تراعي أنها يطعب على الأرض يطعب على حيث تسمي بالحائط فلسنا محفظ نتعلم لا شيء. نورك شيء. بس نوره ماشي. بسيفي. ولا بسيفي. أنا هي, مش مش مش مش هي بيقول مش بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحيم على رسول الله. ضمّد أبو عنا نظير صدورنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته وآناه اللي لأطرافه مهارة نحو الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا منه يحل حلاله ويحرم حرامه يوم الدموت الشري ويبذل حق الدلواته وجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك أبحان الرحمن بماتي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم درس إن شاء الله نحن نفوضل نحن كنا نكون نتهينا أو فهمنا يعني لو بتيجي واحد النهار تسماعني والكاس اللي عندها لسه ضعيف يبقى اكيد هي لا مش فهمه معتد مش فهم الكاس مش فهم الدروس السابقة يبقى مش فهم الدروس السابقة ولا هي بتطبق كما كل الأخطاء اللي عندها مشي على الأخطاء اللي عندها المحروض كل خطأ احنا بلدين المفروض ان تكوني معايتين تماما وتتبطي في قراءاتك يوم تاخدي الدرس خطي تحقيق الكاس يبقى تنسيكي كل الجزء اللي انت بتحفظيه او بترجعيه وتشوفي الآيات، الآيات، الكلمات اللي فيها مكسر، والتطبيق على نفسك مش مجرد إنك دروس تناخدها وتشيلها وخلاص لا، بتطبيق تطبق عند القراءة، عند التسميع أو عند لكن ما إنفاش واحدة نجها الدروس دي كلها وياياني بعد زي كله ما عندهاش تطبيق للحركات بالمرة ما ينفعش حتى تكمل نقول أنها مجازر إنفاش لو صمّح اهتم بالسماع حبيبي عشان ما نيجي نقد ولو كنت تخدع عمة ولو كنت تخد جزء عمة اهتمي بما يقال عشان تبقى تلاقرأ تقيوم الأيام كده نتغولي إن شاء الله معلمة تبقي معلمة متقنة أمينة في نقل القرآن ببأيش المسألة مجرد إننا الصفحة مالي أنا أخطاء كتير جدا جدا ما يهمنيش نيجي ما ننقل اللي بعد كده ما هي الصفحة اللي بعد كده برضو مالي أنا أخطاء جدا مش مشكلة ما ننقل الصفحة اللي بعد كده لا انا لو عندي صفحة واحدة نصف صفحة بقرأها وخالية من الأخطاء أكثر بركة عندي من اني أقرأ صفحتين ثلاثة وكلهم أخطاء فرعوا دي أخوات اللي هم مهتمين جدا جدا بالكم ولم يهتموا بالكيف مش دا منهجنا بالمرة منهجنا نحن نقصق ولو قليل لكن نطق قراءة القرآن اللهم ارزقني وإياكم إتقان قراءة القرآن فجعلنا به مع الصفرة الكرام البرن وارزقني وإياكم فيه إخلاص بناية الخاص التعلم والتعليم في حب اللي يحب القرآن بين عليها والله العظيم بين عليها تصرفاتها سلوكها إقبالها ملازمتها بحرقات القرآن من غير ما تقولي أنا بحب كلنا هنقول بنحب القرآن لكن في فرق في حب لسان وحب قلب حب القلب للا لسان مقبل محب للجنس القرآن محب المجلس القرآن منتهي عشان كده بقول أقول الناس لكم بأمر زقني حب هذا الفتى وارزقني محبة ربي بمحبة هذا الكتاب وارزقني هذا القرآن أن يجعل القرآن على قلبي سهلا لينا هينا وعلى نساني حتى تعلمني يا ربي ما تحب أن تعلمني بهذا الكتاب وجعلني وإياكم أعلم أهل الأرض الكتاب الكريم خذوها بهمة خذوها بقوة لأنه بياخذ الأمر أي أمر في حياته ببنات بهمة وقوة ربنا بيرزقه سمرة الإخلاص وسمرة العمل وسمرة المحبان، لكن يأخذ الأمر بنوع من التراخي والوالوالالاللسبحانه والاعراض، يعتقد ي... ي... أنه لا يكمل ربي النعمة، لا والله العظيم. ما رأيت أحد يغطي القرآن وقته، عوض كثير من وقته، عوض كثير من حياته، إلا من الله عليه بالفتح المبين. وما رأيت إنسان سنة يعني معصومة. طريقة من غير ما أسولها ومن غير ما أحس إنت حتى في دوارةها وحاسة على القرآن لا تكمل لا تكمل لا يكمل لها فأصبر ربي أن يرزقني وإياه أن يتمنى النعمة اللهم تمني النعمة افتحوا قبل أن تفتحي مسامع قولي اللهم افتح مسامع قلبي قبل أن تفتحي آذانك قولي اللهم افتح مسامع قلبي اللهم افتح مسامع قلبي وقلوبكم لله وارزقني وإياكم الإخلاص بالعمل لكتاب الله بارزقني وإياكم خدمة كتاب الله اجعلنا خدم قدام لله تحب أن تفعي من فينا محبش يرفع ويعادل من فينا لو, لو ملأت الدنيا بأكملها والله إياه لتظن أن هذا يرفعك والله أما لو رزقتي أن تكوني خادمة لكتاب الله والله لا تعزي الكتاب الله وترفعي لكتاب الله عز وجل فذلك اللهم وإياكم أن نكون خدام ديت الله الدل هيتكتب ونقل كتاب الله على زوجي ونلب عن كتاب الله على يال وتعليم كتاب الله سبحانه وتعالى نأخذ النهارده ناخد النهارده النهار درس مهم جدا نبتدي بقى فيه المخارج والصفات ده من الدروس المهمه في التجويد يا بنات لان البنت اللي بتبقى مش فاهمة المخارج تأخذ الكلمه كلها على بعضها تأخذ لي مثلا مع العين ما بفصصش الحروف ما بيفصلش الحروف المحنجة حلوة أنتي الطقائين كده عامل زي اللؤلؤ. ترى صار في لما سبحان الله كده مفصل مفصلين مفصل كده لوحده وكذلك حروف القرآن. كل حرف معروف إن مخرج ما خرب ولا صفر. لو أتقنت بعد ما أتقنت بعد ما أتقننا دابس الدروس السابقة من إتقان الفتح والضم والكسر وإتقان الحركات. وبترينا نهتم إزاي أخذ كل حرف. أبي كل حرف حقه مستحقه. وزي أخذ الحرف. الحرف المقربه الصخيح تعالوا مجرد نحسي مقرب الحرف فيه؟ الصور اللي نشايفينها هذه الحرف والكلام اللي احنا هنتكلمه في مقرب كل حرف و اخطاء مقرب هو اخطاء حرف كل حرف هتجي دي نفس التقائي القرآن بثلاسة جدا بثلاسة و بعد يعني لو هنحتاج لده و المعلم خلي خليبانكم من غير ما احنا ناخد النظري ده اللي احنا بنديه والتطبيق مع قراءات الكتاب الكتاب الله عز وجل وتدي وقتك للشريط اللي هو تسمعين من الشيخ الحصري أو الشيخ من شاوي الشيخ عبدالباسط أو أي شيخ من المتقين مش اللي بيعقرح الطرويح لأن الطرويح بيبقى بديهي إنه عايز يخلص فبيبقى حذر لكن إحنا هذين نقرأ من الناس اللي بتاخد القراءة اعترفينا يعني أهمية درس اليوم يا بنت ما أهمية دراسة المخارج والصفات ليه أنا بدرس المخارج والصفات دائما شايفين مخارج والصفات تعتبر يقول العلماء أن مخارج والصفات تعتبر لب عز التجويد بل الموضوع الأساسي في علم التجويد لو ضبط فباقي أحسن أسم سهل أقول لكل الغنة سهل جداً أفض معك لأي غنة دي غنة إغصاء بس انت مش عاد تجيده حتى الغنة حتى صوت الغنة إحنا بنغصاني في صوت غن مش بنفهم يعني إيه غنة مرققة أو يعني إيه غنة بدينا الصوت ببعض الناس بدهم تجيء تقرأ بعض بعض الغنات زي كمتي ينفخون شوكلون بعضها فات أكثر جدا لما تيجي تقرأ كلمة يومفقون في دي النون البعدها فا فخار ما تقول لأنها بترجع لسانها وبترفع لسانها وعطول يون يون شكاستطفين يون فيقون يون يون يون اي يون يبقى اي يون يون عند النور والنور رقيقة يبقى يون يون يون يون طرف السانك بعيد عن النون وعين هذه الفاء منتهى الثلاثة إنك الحرف الرقيق لسانك ليس مستعلم من بسط وبعد كده بتروحي قرأها ترفل سلك بعيد عن حرف النور وبعد كده بتروحي جايب الحرف الذي يليه زي كما تقول في ينفقون ونزلة بعض الناس تقرأها كده تقول ونزلة ونزلة ونزلة ترفع السلف المخرف هي عندي النور عندي الزائل كله قدام هذه النور هنا وزائل قريب منها ليه بترجع الصوت من ور والصوت ومان والصوت من الخلف دلوقتي مثلا انديلا ان ان ان انديلا بعد يقرأ هكذا خطأ يقول انديلا انديلا انديلا وكذلك كحفل زي مثلا بعد نستقرأ السين ما ننسخ مثلا ننسخ تقولها ازاي تقول نام نام طب يمكن تقولها كيف هي نام نام مش كده لأمان وقت أمين فيه نقولنا بعدها نوم ساكنة بعدها سنين لكنها مرقاقة فلو ما كناش بنعرف مخرج الحرف وما كانوا فيه وبعد كده هي الصفات التي تؤهلنا القرآن الصحيحة هكذا كان هناك خط شديد في شك رأيتنا لذلك اهتمامنا الأساسي بالقرآن والقرآن والذي في هذا الأمر لما كان اهتمامنا الأساسي بالقرآن في حاجة في حياتك أز أي ناس كتير أنا عارفة إن في ناس كتير حاجات حياتهم كل حاجة في حياتهم أغلى من القرآن. لكن قدر عند الله على قدر القرآن في قلبك. لو عايز تعرفي قدرك إيه شوف قدر القرآن في قلبك إيه. لو عايز تعرفي حبك للقرآن هي دي مكانتك عند ربنا في في فينا حد مش عايز يبقى له مكانته عند الله. كلنا نتمنى إن رأي الله مكنتنا. وسبحان الله وين ربنا سبحانه فعل حبنا بحبنا الكتاب الله إذا اهتمامنا كان بالقرآن وقرآن يتكون من ايه؟ سور مش إحنا وحنا بنقرأ بسورة البقرة سورة آل عمران سورة من صور والصور بتتكون من ايه؟ والآيات بتتكون من ايه؟ والكلمات بتتكون من ايه؟ إذا للمسألة ان الحرف هو الطوبة اللي هبني منها الكلمات إيش كذا ولذلك الحروف هي النادين الأساسية في الصرح القرآنية يقولون كذلك العلماء القلمة الحرف ده الحرف ده هو لا بنا إلا أنا حرف مع حرف مع حرف هل تدين إيه؟ لما كل ولذلك لما تيجي تعرفي الحرف ده مكانه فين مخرجه إيه؟ صفته إيه؟ بتبقى قرأتك واضحة وجميلة وجميلة لذلك لا بد من الاجتماع بهذه المخرج مخرج كل حرف فحتى يصبح الإنسان متقنا لبخارج الحروف والصفاء وبدأ يخرج فصيحة فمن أقل من خارج الحروف والصفات نطق باللغة العربية بطريقة فصيحة لما تيجي تقولي زي بالضبط كده مثلاً بنت بقولي يا بنتي المقاف بتاعك غين غين لكن لو بتقرأ لو بنقرأ فرقة يعني اللغة العربية فصيحة بتقولي مثلا هي قلنا قا قا قا قال لكن لو مش أخ دبنت من مخرج فين أقولي يا يا إما ترجعها وراء جداً يا ما طلع عند الكف. يا الطبيع عند الغين يبقى لي عند الكف. يا ما تقوليها قالة كف. بقت عند الغين. مكانها. بترسمي عليها دائرة ده دا مكانها. زي اللي, اللي بيخطئ في القاف. اللي بتخطأ في القاف إنها لما تيجي تقرأ حرف القاف. لما بتعرف مكانه بتعرفش مخرجه. ما بتعرفش صفاته. فلوس معها من البداية معلماتها بتصلح معها من البداية. بنتي قلنا بعض الناس يقول قلنا كل. قلنا كلنا. تقرأها كلنا معنى كده ان هي ايه؟ او طول خلقكو طول كلنا كنا دي لانها مجميتش مخرج القرف صح لو جيت بس في منظر المنظر مخرج القرف فيه؟ بخرج القرف مثلا عندنا هنا فين؟ سوفي مخرج القرف هترجعه فين؟ بس اقصد سنخ لباية ما تجيبوش من مكان اللي هو الحجار اللي هي الغيمة ممكن مثلا هي تظن ان هو ورا جداً جداً تطلع يبدأ مكان الغين تخرجه تخرجه وصوت الغين زي بعض اللي هم بعض البلد العربية تقرأ الغين نعم بعض العرب يقرأوا الغين ايه؟ غين يقرأوا لا يوئ ق ق ق هي مش كذا هي ق شو الصوت مختلف ازاي؟ انا ترى قدام قلت ق ق ترجع ورا شوي تتصابب جداً عند الغين ق ق ق هي مش ق كذا لا هي ق قوا ذا حاجليه مجرد ما حركت الصوت الدم حركت الصوت الدم شوي أنت بتخلي الصوت مرافقة ولذلكنا بت بتخلي بتعلم الواحد يتعرف المقارف بتجدي الإنسان بيقرأ بطريقة فصيحة عربية لغة العرب اللي نزل بها إيه القرآن ولغة الواحد تعرفه لسان أهل الجنة صلى الله عليه وسلم يعني بقول إيه نبي صلى الله عليه وسلم قوي أحب العرب الثلاث لأن عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة إن شاء الله نسأل الله أن نكون في الجنة وهو أنزل ببسان عربي مبين فلابد أن نطق العربية حتى نطق قراءة القرآن فيجب على مريد إتقان قراءة القرآن الكريم أول حاجة أنه يتقن تصحيح إخراج كل حرف المخراج المقتص به تصحيحا يمتاز به عن مع ما يقربه أصح قراءة القاف عن الكاف والغيل. صح قراءة بعض الناس اللي بتيجي تقرأ شين الشين تقرأها كذا عزب بالله من الشيطان وش شو الصوت الصغير له هي خلطت معاها صوت الشين تبي تطلع معها الصغير لو كانت تطلع في سنها للشين المخرج المخرجين كان بيعطر طرف سنها لو عرفت المخرج إن الشين والجين وجاي شين والياق والشين من وسط السن مع مع حزيم الحنك الأعلى لب لطر في سنها داعب عن مخرج الإيه؟ السين اللي داتت الصفير فيه لكن هي مش وقدة بالها فمدى بسنة كده أس، أس، أس، أش، أش, أش, أش فهي بالصوت فرق؟ فرق شديد مجرد ما طبقت المخرج ولذلك كل حروف بفضل الله هتتغير مجرد ما هتعرفي مخرج كل حرف، ازاي مخرج كل حرف؟ اليوم دا الاختي كانت لي حرف الدال وهي بتقرأ حرف دال شاكرة بتقرأ ايه بالدال؟ بالضاد. قرائته دال ليه؟ لإن احنا تعوّذنا على إن نجيب اللي هو الأيسر الدال والصحيح لو جيت فكرت إن مخرج الدال هنا من الأمام وإن صوت المخرج يعني شوف المخرج شو صوت بض بتفكر صوت في الضاد لو لو تذكرت رسمة مخرج الضاد من أين مخرج الضاد وراء خلف حافة اليسار مع هذه من الادروس العليا ركزتي على مكان الصوت ضا شوفي ضا ضا غير ضا ضا الفرق بين الصوتين اللي دي دام مفخمة ضا ضا ضا دا. دام دا. مفخمة لكن ضا ضا ضا داض صوت بوا لا لا هون الفرق في السكين إذا المكان الحارس مخرجو بيفرق تماما بين مخرج من حرف وحرف. النقطة الأخرى يجب على مريض إتقان قراءة كل آنو كلمة توفيت كل حرف الصفر التي توفيه أو تخرجه مع الحروف اللي التي تجانيس. ممكن يكون مثلا إيه أو ماله مثلا أجهزة حرف الجيم والياء والشين أو الدال والطاء والتاء دي حروف إيه فيها إيه تجانيس. ولكن، والمخرج ايه؟ واحد لكن الصفة ما تيجي تشوفه مثلا لو انت قرأتين مثلا حرف اللي هو الكاف حرف الدال والتاء مثلا دال والتاء لما جيه مالك يوم الدين، الدين، شوف الداء احطاري الشدة شدة وفي نفس الوقت أما التاء بتقطع الصوت برضه؟ سكت سكت هواء بعد ما جيه شدة الصوت بتروح نطلعه هواء لكن بالنسبة للحرف الشديد، اللي هو الدال، بتقطع الصوت، بس نتيجة أن كل الصفات اللي عنده قوية، بتروح لقلقلين، ايه؟ يبقى؟ ماذا هي كلمة؟ أحد، أحد بالمحرج بتروح مني فتحها، بسرعة، تديش حتى فرصة يا زمن كبير عشان تبقى القلقلة صحيحة، لكن غير ما أقول ايه؟ ساكت، ساكت، ساكت، هوت، بيخرج بعد، بقى طلع الصوت، بقعة بقعة تاء إذا الاثنين نفس المخرج لو لا إن سبحان الله زي كذا لما تيجي تقولي مالك يوم الدين بقى بنفس كده مالك يوم الدين دي مش الدين للدين فإذا غيرت الحرف وغيرت الصفات وغيرت كل ما فيه فلو لا فهمك للصفات عشان تبتدي تقرأ حروف بقى موزونة إذا أتقن القارئ النطق بكل حرف على حدة يعني فيجب عليه أن يحكم نطق الحرف حالة تركيب بعض الناس لما تيجي تقرأ تقول أعوذ بالله مشكلة أنا من ده حاجة يعني ريت سبحان الله ن نص هذا عارف صار عليها ده تنطع شديد جدا ما تقولش أعوذ بالله بعد نفس قام كده والله أعبال ما تخلصت استعدا كلن يعني الحمد لله نسترجع بقية العمر يعني ما ينفعش إحنا نركب الحروف على بعضها لكن تكون الحروف متقنة بدون تنطع بدون تنطع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بثلاثة بس, بس المفتوح مفتح والمكسور مكسور والمضموم مضموم وصوت المفتحة فتحة والباء الباء الكثرة مكسورة بالله واللم المفتوحة مش تيجي الأختي تبقى عايدة تقرأ أعوذ بالله تقولي أعوذ بالله صعب صعب لأنها المفروض الأمر فيه مش فيه تعسف كده ده ربنا سبحانه وتعالى قال في كتاب الطاهة ما أنزلناه في القرآن الأشر يعني القرآن لما بنأخذه بنفعله صفحة القرآن. العايز يتعس يكون في صفحة القرآن. العايز يتعس يخل القرآن ورخف الظاهر يعني. يعمل يعمل لسان وفهمه بالرياضه. الأمر يحتاج أمر عشان تتقن. أتعرف المخارج، أتعرف الصفات، وتعرفي تركيب الحروف على بعضها بمخارجها وصفاتها. ولازم تعملي لسانك وفهمك بالرياضه الشديدة حتى يصير ذلك سليقناك بدون تكلف. لا تبقاش العملية تنطر لا تبقى الامر بسيط وانت بتقرأي استعزة. حد يبقى بالنسبة له الاستعاذة مشقة اه ممكن ممكن واحدة كل استعاذة كلها غرط يعني كل حروفها خطأ وبعد كده تجيلي ان حروفك الخطأ دي لوين تبتريتي تسماعك كثير لأن هو الطلاقة دي هتأتي ازاي؟ سماعك الكثير للشريط المعلم مع المعلمة الجاهدة الاثنين من غير بعض مينفعوش لو المعلمة جيدة وانت تسمعيش الشريط كمان مش هتستفيد لازم يكون صحة الشريط الصحيح والمعلمة الجيدة طيب تعالوا نقوم بعد كده الامام الجزرية قال فين عشان كده ايه اذ واجب عليهم ومحتموا قبل الشروع أولاً أن يعلموا مخارج الحروف والصفات يعني هو يقول هنا إيه؟ النفجة والأول حاجة لازم نتعلمها في القراءة مخارج الحروف والصفات ينطقوا إيه؟ بأفصح اللغة يعني لو تعلمت المزيد دائماً يبقى بيقرأ القرآن تجد القف عنده قوية والحروف عنده قوية والعين عنده قوية تسمع العين اللغة في العرب العين في العرب احنا عندنا مثلا عين يقوله إيه؟ يعملون ياملون الصالحات يا يا إيش عين مزاي اسمع صوت اسمع أي واحد عربي في العين يقولك يا عمل بيجيبهم يا عمل يا عمل يا عمل هو عميقة بيجيبها عميقة إحنا بديناش عميقة أبدا أبدا عشان نتعودنا قراءتنا الدارجة كلها إيه حروفنا عيمة حروفنا عيمة, عيمة المخر نرجع بقى عشان نتعلم عشان نرفق المخر دي المخرج بزاي لغة يا بنات المخرج من حيث اللغة اسم اللغة. بنقول مثلا إيه؟ لغة المعنى إيه؟ إسم الموضع خروج أي شيء؟ مخرج القوضة دي إيه؟ خلاص، يبقى ده هنخرج من الباب ولا هنخرج من الشباك؟ من الباب، يبقى هو اسم الموضع خروج الشيء، إحنا هنا عندنا المخرج هو هنا وزي لما تيجي يتيجي مثلا في أي حاجة يقولك إيه؟ مخرج بتلاقي كلمة مخرج يبقى ده باب خالي تخرج منه، نعم؟ او مخرج او نقطه او كان عليك كمان كنت حاجه بنقوله ايه ربنا يجعل لنا مخرج يا في ربنا يجعل لنا مخرج يا من ابواب الساعة ان شاء الله انا صلاح انا ماليش بقى على المذكور يعني هنا. نقول هو اسم اللي موضع حروف الحرف وتحليل على حرف مخرج الالف مخرج الحمزة خيل مخرج الهاء خيل مخرج اللام ايه دي وطلع لي مع الهاء من خيشون يبقى إزاي يا حبيبي تقولي أنت عرفتي ده ده ده مخرج المز الوقت اللي الهاء أقصى الحلق هي علاقة الهاء بخيشون دمخرج مو دمخرج داء الخيشون دمخرج حظي فعلا حظي إنه ما حصل أي ليه ليه تطلع الهاء أو المد معهم إذا انت خلطت المخارج خلطتي مخرج الحلق أقصى الحلق للاه للاه خلطي معه مخرج الخيشوم ولذلك بالنسبه لك اسهل تقولي وتو هو كده من مخيشون. لكن شوفي وتو مكانه او بيه يبقى صار اسهل على اقصى حل ها شاولي على أفضل حرف قولي عشان تعرفت به إذاً إصطلاحاً هو اسم اللي موجر خروفاً خروفاً موجر حرف وكم كمان أي حرف سأبحث بإيه حدودة عندك في الوقت أن أي حرف مخرجه والأخطاء اللي ممكن تقع فيه بعض الكلمات الموجودة في القرآن أما الحرف ده بالنسبة للمخرج أما بالنسبة للحرف لغة هو طرف الشيء وجمع حرف الشيء اللي هو إيه طرفه, طرفه. إصطلاحاً هو صوت يعتمد على مخرج صوت بقولك لما تيجي تسمع الهاء اسمعي الصوت منين هو اذا صوت معتمد على مخرج محقق او مقدر يبقى هنا لما نيجي نشوف الرسم الجميلة دي لو سألتك قلتلك طب هي انواع ما هي انواع المخارج هتقولوني مخرج محقق ومخرج مقدر دي اللي بيطلع منك الحروف. اه يعني اشوف كده اما الحرف مثلاً ممكن ما اقرا الحرف بشيفاه طبعاً، ممكن اشوف حرف ثاني ممكن اشوف حرف ثاني ممكن اشوف مثلا اللي هي الحروف اللي احنا نتكلم فيها في المخرج المخرج المحقق طب ما هو المخرج المحقق المخرج المحقق خلي بالكم هو الذي يعتمد على جزء معين بعينه من أجزاء الفم والحلق زي ايه مخرج الشفتين ده يبقى مخرج محقق ولا مش بشكل شوفي شمالك طيب مخرج اللسان مخرج محقق طيب ينقطع صوت الحرف عند هذه المخارج بناء المخر المخرج بقى المقدر اللي هو ايه لا يعتمد على جزء معين من أجزاء الفم سواء اللسان ولا اخر اللسان ولا أقصى. ولا, ولا لا يعتمد على جزء معين من أجزاء اللسان او الحلق زي اللي هو بنوعا زي مخارج الجوف الجوف مخرج الجوف ولا ينقطع الصوت عند خروجه بل يمتد الصوت بها في وعند كل فتح وينتهي الصوت انتهاء الهواء فزيك تسمى حروف الهوائيه اذا مخرج المقدر حروف الايه الواي ال اللي هي الواو اه ما مق... انت بتشوفي ال... بتشوفي بقولي... مثلا تقولي تقولي مثلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا في مد هنا مش كده بتشوفي مكانه بتشوف مكان, مكان الهمزه ايوه نعم طيب يبقى عرفنا ان المخارج كم نوع محقق ومقدر. المحقق هو والذي على جزء معين من إيه من اللسان أو الثمن والأنواع الحرف والمقدر لا يكتب عكس اللسان. لا منقطع صوتاً. طيب ومثال على ذلك المحق المقدر اللي هو إيه اللي هي النجود الثلاث اللي هي الحروف الجوفية. طيب كيف أمكن تحديد مخرج الحرف؟ أنا لما تيجي تقولي طب أنا عايز أقولك يا بنتي هذي ما الكاف القاف. هتقولي أق أق أو لها لا. ده مش مخرج القاف أبدا. أنتي جيت المخر الكاف قريب منه لحال جيت القاف اللي انتي كاف. إذا نسكن الحرف أو مشدله يعني أنا مثلا هذي حرف الدال. حطيره سكنيه أو شدديه يعني إمتى تقولي أده أده أو أده الاثنين ندخل على هذا الحرف الساكن همزة واص سابقة أو حر أو ممكن ندخل همزة أو همزة همزة قط فتؤدي الغرض نحرك هذه الهمزة بأي حركة مثلا أي كلمة كلمة وانا بقول مثلا زي إيه حركين أي حرك مثلا إيه إب مثلا اب إب إب, أب, أب, أب مثلا أو هقول أب وأم مثلا أب مثلا أب حرب مثل أو اللي هنقولها هامزة رقيقة آ هنقول لآ رقيقة ما سيبت من أب والأم هنقول أب حرب إب إيب إيب إب أب أغبر شوف هين نتيفين شكرا فقط نتيفين بس بإطباط هنا يأتي المخرج ما تقوليش إش أب فيه بنت كانت بتقرأ لي حرف الميم بتقرأه كده ايه مثلا ايه كن تعملون تقول توم تعملون توم مش عارفه بيجيب الميم بيجيب مخرج الميم بيجيب مخرج الاول من الداخل من بطن الشفا ومن بطن الشفا وبعدين ترجع صوت عجيب جدا جدا هي موجوده معانا ولا لا طيب فبالأمر لو معرفتيش عرفتيش المخرج صوت الحرف بيطلع ماشي خالص تماما يعني. فإذا نسكن الحرف ندخل عليه إن إذا دخل عليه الهمزة زي مثلاً إيه ننطق الحروف على النطق دام بندخل حروف على النحو التالي ونسمع الصوت حس ينتقي الصوت ينتهي الصوت ينقطع يعني يكون مخرج فعند ذلك أقول إيه أب أم فيلم أخ أخ إس إس إش إش أج, أج, أج قيسي كل الحروف على هذا لا هو ذا المخرج المخارج اللي إحنا هذا بالنسبة لكل حروف اله الهجاء معاد الحروف اللي إحنا قلناها حروف اللي إيه إلها مش كده مخرجها خلي بالك مخرجها فيكون بإدخال حرف المفتوح على وحرف مضموع على الوا ولي الحروف إيه باء الألف دي مد باء المد باء المد بالالف أي حرف مفتوح قبل التاء بالالف باء با لو هنحط على اللي هي الياء ولي عشان بيجيب الياء المادية بي, بي مش بي بعض الناس اذا من من فمها بعلاية يوم انت جايبة المادة من فم جاي فقط مش جايبة من كل التجويف مش, مش جايبة بلين مش جايبة بارتياح هاتي المادة دي ليه بارتياح بي بي با با با با, با, با شو في المدين بسيد ويد دي راح تقتل بوليكا بوليكا قتلوا قتلوا يبقى بدي تفصيل بقى المخارج على مذهب العلماء قالوا ايه؟ قالوا العلماء قالوا بالنسبة لأقوال العلماء ابن الجزري قال هم كم؟ مخارج عامة خمسة مخارج خاصة سبعة عشر قالك بالنسبة للشاطبي قالك هم كم؟ أربعة لأنه حذف مخرج الايه؟ الجوف منهم وقال الباقيين اللي هم المخارج الخاصة وانا وانا نتكلم بالاستفاضة فيهم أربعة عشر طبعاً الدرس اللي ده بدأ جامد شوية احنا عايزين على طول المخرج وال اللي صار له بس لازم نعرفه إذا كنا طلاب تعلم يعني مذهب بقى اللي هو إيه اللي هو الفراء أصحابه أربعة الحذف إنت شايفين خمسة أربعة أربعة ح إذا حذف المخرج برضو زي اللي فوق اللي فوق نعم وقال الباقي بدل ما أربعة عشر هنا في مخارج اللي حذف مخرج إيه الجو الماء الخاص وبعدين قال لك ايه أربع مخارج الثاني حذف مخرج الجوف الخاص وجعلوا مخارج حروف اللام والنون والراء ايه اللام والنون والراء مخرجهم قريبين جدا من بعض فدي بالنسبة لي اللي هي أقوال اللي هو العلماء في هذا الامر طيب بالنسبه لي اللي هي هاتلنا بقى في قول اللي هي الشرح الأوضح. بالحاس قال العلماء أبو القسط خلّهاتينا بقى في النظمون يعني. مخرج عام والمخرب الخاص. هنكلم إحنا قلنا بالنسبة لاقسام المخارج. قلنا أقسام قلنا بالنسبة للمخارج قلنا مخارج إيه مخارج خاص وقلنا في البداية مخارج إيه محققة؟ مخارج خاصة صحيح. تعال نشوف المخرج العام زي إيه الخاص زي إيه؟ المخرج العام هو الذي يشتمل على مخرج واحد خاص أو أكثر. زي الحلقة. الحلق مخرج عام اللسان الشفتين، طيب يبقى المخرج العام هو الذي يجتمع على مخرج واحد خاص او اكثر العام هو الحلق يجتمع على كم مخرج خاص ثلاث مش كده مخرج واحد خاص او اكثر مش الحلق ثلاثة نعم ستة بس مخرج ايه المخرج خاص أما المخرج الخاص هو الذي يشتمل على مخرج واحد يخرج منه حرف واحد واكثر مخرج اقصى الحلق ده مخرج ايه عام ولا خاص عم خاص, عم خاص عم يخرج منه كم حرف طيب لكن مخرج الحلق كله ده مخرج ايه يخرج منه كم مخرج خاص ثلاث مخارج والمخرج الخاص اللي هو زي مخرج اقصى الحلق مخرج ايه خاص بيخرج منه ايه طب مخرج اللي هو أدنى الحلق خاص يخرج منه عرفنا النقطة دي طيب يبقى المخارج العامة قسموها العلماء هكذا قال لك العام الجوف اللي بيخرج منه ايه حروف المادة الثلاثة الحلق هيقولك بيخرج منها اللي هي الحروف اللي احنا الحلقية اللي احنا منقول ايه مخرج خاص وعام الستة اللي اتكلمنا فيهم اللسان وهيخرج منه انه مجموعة الحروف هيتكلم فيها بص فعلا الشفاتين والخيشون يبقى عندك الايه هنقولهم إيه المخارج بقى اللي هي العامة اللي هم إيه الجوف الحلق اللسان الشفتين الخج أما نيجي الأولا الجوف مخرج الجوف اللي هو بيسمونه علماء فراغ الحلق والفم عشان كده بنيجي نقول في الجوف طلعي المد عميق بقول لك طلع المد عميق لأنه بيطلع من ده كله تقولي ما كان ما تويش ما كانوا انت اقتصارت في كده الى فراغ كأن اجبتي من فراغ الايه الفم بس ما اجبتيش خالص والذي يقولك هاتي يا انت المادة عميق قتيل لان هنا يقول العلماء هو في قبيل من كل فراغ شوفي منين الرسمة دي اللي هي الرسم العاطية باللون ايه كل ده بصي شايف هنا شوفين الرسمة دي اللي هو اللون الاخضر ده مش كده من عند الشفتين امشوا معاهم ده فراغ الفم والاصفر بقيته ده فراغ الايه خلي بالكم من الامر يبقى ما فيدي تجيبي مادك شايف مدك عميق ازاي؟ عميق بعيد ما تقوليش ما يبقى انت كده جبتيه من فراغ الفم والحلق ابداً ازاي تجيبي ما كانوا يعلمون؟ ما كانوا يعلمون طيب مثلا ايه إن انا بقول ايه؟ ان الذين امنوا ان الذين حتى بقى لكم يا بنات الفراغ هذا اللي فين؟ شايف, الم... شايف الرسمة؟ هو ده الفراغ اللي بيطلع منه اللي هو دي حروف الجوف بالتالي لو تدبرت الرسمة هتبقى فاهمين دلوقتي ازاي تجيبوا المادة صح مش كده؟ طيب ب... تخرج منه حروف المادة الثلاثة اللي هي مجموعة في كلمة ايه؟ روحيها يعني ال... ال... ال... الواو الساكنة ما قبلها زي كلمة سنساء ايه؟ الواو الساكنة ما قبلها مثلا ايه يقولون او قولوا امنا هتبقى المادة كده في دي عم يلقل زي بالرسمة اللي انا وريتها لكم قولوا دي لازت سقوع لك بلين بيسر يعني البنت اللي بتشنج نسان عشان تطلع المادة بقى مش فاهمة المسألة دي خالص النقطة دي انا عايزة وصلها لكم يا بنات فاهمينها ان ازاي اجيب قولوا الصيابية شديدة قولوا آمنا قولوا آمنا وقدمك الألف الساكن المفتوح ما قبلها زي كيف تزأير ها؟ آه إلا الذين تابوا. تقولي مثلاً إلا الذين تابوا. إلا <تصفيق> الذين تابوا الخالب السيابي في المد بعد الالتاع مفتوحة. ونتابعو. تابو. والسيابي بعد الواو اللي هي الواو اللي قبلها مغموم. تابو. تابو. إذا نخبط الرؤوس، الطبعات المكسورة زي الذين. الذين. كسر السيابي الجميلة دي. ما توش الذين؟ فين السيابي؟ فين المد اللي جاي من الرسمة اللي أنا ورثها لك دي؟ شفت الرسمة الجميلة دي اللي أقولها عاطل لون الأخضر والأخر والأصفر عميقة مشية بتشمل إيه هو الفراغ بتاعه إيه وإيه؟ فم والفم طيب يبقى ده بالنسبة الحق قال ابن الجزري فقاية فالف الجوفي هو إيه؟ أختاهي وهي إيه؟ حروف مدى الهوائي اللي هي ألف الجوفي اللي هي بتكلم عن الثلاث حروف عندنا اللي مجموعة في كلمة إيه؟ وي نوحيها بفوق دي طيب مالهم دول بقى؟ هو بيتكلم عن مخطط بيرسل بقى إزاي تخرج الثلاث حروف دول عشان تبقى ماش مع مراعات أمر هام مخرجهم من رسمة اللي شفتيها دلوقتي انسيابية خروجهم ثلاث حروف بدون تكلف، بدون تشنج لللسان، بدون ضغط على اللسان، أخت اللي اسمها سمعاني يا بنتي، بدون ضغط على اللسام بيقولك انسيابية، وانت بتقرئيها، ولذلك رسملك مخصطة يوضح كيفية خروجها أول حاجة اللي هو المخرج العام ده اللي بيخرج منه الحروف دي رسملك إنه بالنسبة لمخرج الألف المادية، ترسموها بالرسمة كده قالك, قالك الألف المادية تخرج بالتصاعد صوتا كأنك تطلع سليم فوق فوق فوق زي مثلا يا أيها يا أيها يا عائشة طويلة الزاية يا, يا أيها, أيها صادمة أنت أنت أفين الجمل أنت يا ريتاعة الملك ما في سؤال أنت مريضة النهار الحمد لله يا ربنا يا الله يا عائشة ربنا طيب هنقول مثلا يا أيها الناس يلا يلا حمد صل الله ليه حمد صل يا أي يوها ايها صحيح خليكي جنبي دي ما تضغطش على صوت الياء في فيها غلط تجري يا يا يا, يا يا يا يا ومش فاهم الأشياء دي لو قلت يا ايها كده يا ايها يقول لك ايه تفخيم ده انتو بتفخموا كده ليه انتو بتفخموا قرائدكو ليه طب مال هنقول لي ايها يقول يا يا يا ايها يعني بتبدل القواعد اللي احنا اللي هي النظرية التي تطبق ويطبقها لأئمة العلم هذا الشيء يبقى عرفنا زي بنقرأ الفتحة اللي هي تصاع الالف المادية الالف المادية يا يا يا وصيدي ده ايه الخي يا بنتي قولي لي يا ايها تمديد راخيه دي خد دلوقتي راخيه مش رخيه ارخي نفسك ايوه احسني احسن ارخي ارخي خالص ما تشديش نفسك لو ما شديتش نفسك بيسر شديد ايها احسني اسم الخروج المجد الجديد بيسر شديد مكانك عارفه مكان معروف يبقى ده المد اللي بالالف المد اللي بالواو خلي بالكوا يا بنات راسم له ملحنه ثاني وقيل فيه أما المد الذي بلوه يخرج بنفس اللين اللي أنا بتكلم عليه ده لكن بيخرج بالإيه؟ بالاعترار ماشي قدامك يعني إيه بالاعترار؟ ما تطلعيش في, في رأسه؟ مش طلع على فوق أبداً لأ ماشي قدام للأمام ما يخرج منه أي جزء فوق يبقى وليس بولي كو مثلا تقول إيه؟ قولوا قولوا قولوا والطبعين للثيابية قولوا جميع ما تقولش لو قولوا قولوا لا هنا المره الثانيه قولوا قولوا قولوا ما تقولش قولوا مش قولوا قولوا قولوا قولوا يكون معلش قولوا ياه قولوا قولوا بقى احسن نخلي ايوه كده يبقى نخلي بالنا ان ما, ما يبقاش في كمان ايه يا بنات ححنه يبقى المد اللي بالواو يخرب بالاعتراب واحنا بنقرأ مثلا عارف في مصحف بيقول لكم الايه اللي احنا هنقراها النهارده عشان نشوف كده تطبيق اللي هي القاعده دي وناخد النقطة الثالثة اللي هي ايه اما الياء المادية يقول العلماء تخرب بالتسفل صوتها عكس تماماً الألف المادية يعني الألف المادية لو كنت بتقولي بتقرأي يا أيها الذين آمنوا مثلاً بقرأ يا السيابية طلع من السيابية كأني بفرغ الهوى لمنسج يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أقول كونوا عباد الله إخوانا مثلا كونوا عباد الله كونوا عباد الله حي تعلم دي هي المادية يقول الرلماء تخرج بالتسفر مرحناها نزل لتحت يعني بدل ما تقولي هتقولي ما هتقولي لي مو ثلاث أصوات أقول نحيها مثلا نوحيها ثلاث أسس. رسمين على نفسك ثلاث أسس. سهم قلبي، سهم نازل الساق للأعلى، وسهم طار عردن. رسمين حتى خفيف على نفسك بثلاث أسس. سهم الفوق عطى رأس السهم الفوق، سهم الأعلى رأس السهم الأعلى، سهم مندن بقى في الوسط. يبقى زي ما بقرأ نوحيها. هقولها الحركة أول مثلاً إيه نوح نوحها كل قرأتي تقص على هذا الأمر كل قرأتي للواو المادية أو الألف المادية أو الياء المادية هتقص على هذا الأمر لما بنتكلم عن خلي بالكوا في المسألة دي إيه صفات النوحية دي بقى وإحنا دلوقتي بنتكلم عن مخرج عن مش مخرج م على المخرج العام مخرج الجوف طب ايه صفات الحروف دي اللي من الجوف المفروض تبقى ايه وانا بقرا دي شكلها إيه؟ صفات المد الجهر الجهر زي النهارده البنت ما كانت بتقرا لو نفختي كده كنت تقولي مثل ما انت كنت بتقولي شوف الهوا ده دليل انك وقعت المفروض الواو دي هنا ماسك الجزء كده عم معدمة على بعضه كده أعود وبنأخذ القوة أعود بالله الثلاثة أنا هجيب الثلاثة أحضر في الاستعذار بسم الله بالله من الشيطان الرجيم كذا تقول أعود بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله قواتي إلا بالنال لأن الثلاث أسهم تببقى الثلاث أسهم تببقى سهم صعب السماء السهمة المتسافة العكسة السهمة المستعرب جلتها بالأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بدون تكلف من غير ما بضغط على ناشتي بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ماشي يا قولي اعوذ أعوذ لا بالله دي المدّ بتاعنا كده يا بنتي المدّ بدون تفلّف بديل تخرجوا لي بالله بالله دي لا لا لا بالله من الشيطان <تصفيق> الرجيم عالي أنا أنا كتبقل ما شاء الله قلت إليه أنت أحسن تتفضّر لعشبه وجده يبقى أول صفة في الجهد يعني لما تجي تقولي وانت بتقرأي ما تقوليش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> كل هوا هي نايمة يعني للأخت نايمة ما شاء الله ربنا يبارك لها لكن كمان غير ما هي نايمة هي الهواء خارج بيجري يعني من أول الهلزه من أول أعود واحدة تانية أعود بالله من الشيطان. شدّي لحد الأم. لا بس هو البنات انا بس أقول لكم كلمات كده طيبة عشان أعرف عارفه التشدد بس ساعات جامد فشوية كده نأخذ يعني حاجه تلين قلوبنا كده يبقى الجهر خلي بالك وانت بتقرأ لو لقيتي نفسك بتقراي موحي دول ال ال وال الماديه ولا الياء والالف الماديه وانت حاطه لي كده ايدي كده لقيتي فيها نفس هواء يعني تعرفي ان انت ايه بتقرايها غلط لان صفاتها الجهر عشان اجيبها مش او حطي لي كده عندك في هواء في هواء راسها بتروح في هواء خلينا نعلق بالمقابل الاقليه بقى الله حبيبي خلونا الذكرا تقرا علي اي يلا حبيبي بالله من الشيطان الرديم. لا والله العظيم تتحسن مش مرسه ما تروح ما شاء الله طيب هنقولها ازاي شكرا اا نقوله شرط هي هي يغني على ثلاثه كده وشي برد ما بلاش مين يلا يلا يلا مهن. مهن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يلا <تصفيق> شوفي كده عندي هنا كده انا عاوزاه كده يا حبيبتي فيها هوا لا لا يعني ما تحطيش ايدك بعد نص دقيقه تقول ما فيش هوا ما تحطيش ايدك كده وتقولي اا والله ما فيش هوا لا ما ينفعش هنا هوا هنا عند فاهك فاهك جامد فاهك دي فيها في هوا في شوية هوا لا في هوا في البنج ثاني يلا اعوذ بك انت ليه انتي مكلميني قدامك كده ايه ده صح مش تقولي لي طب هاتيه لي جنبي خلي تقولي لي ضرب حرام لكن خليك هيكي يلا استعذ ياما يا فلو. حلو حاضر بالله من الشيطان يرجني يا استعذ ياما اعوذ بالله من لاكي على بعضها مش هينفع اعوذ دور ما تملعيش لسانك في البال يا حبيبتي بالله من الشيطان يرجني ده يلا اللي وراها يلا لا انت عندك ايه والله اقف في الوي عندك لا لا خليكي يا بي انت افلدي زورك ايه يا دكتوره الجمهة. لا ده انت جدا هوا تريه لو لقيتي نفسك ساعة المد بتوقف صوتك هتعرف ان مدك ده في هواء اه هي خلص أه، أوه، أوه، أوه، والله الهوى وصل أنا شوفي حقا دا ذي أه، أوه، أوه، وصل هنا آه، لكن عني، الفايل صدق معاقول يلا ليلى حطي بك عند فامك يا ليلى وخلي نسيبية في المد أوه ركيزوا هو يا بنا كأن المد نسيب كأنك بتبلغي الهوى جوه دهوه عميق لأن نشوف المخرج بشأنه ورسوك المخرج بيوصل لفين عمر ها عالي صوتك على ممتابة يلا يلا دي وراها حاضر ممتابة يلا دي أبدا بتاع السوك أيوة يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو ما ما. أعوذ بالله مه... من مه... الشيطان الرجيم. لا، أشيل الوراء. اللي وراء اللي وراء أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أنتي هو ده اللي أقولك عليه برا. أنتي أصلاً ما إنتي شملت. فين اللي فين اللي فين السطر فين العم. شو بلاه لا عملة كده. فين الفتحة اللي مت سهمنا الأعلى فين فين الرسمة اللي ورثاك دلوقتي فين اللام المفتوح اللي بعدها المثل اللام لفوق؟ لِلَّهِ مِنَا اللي جنبها الصوت الأول يا بنات اللي هو بقول لكم عليه الجهر الأصلي الصفة الأولى الجهر لو لقيتي مدك تأتي بعد بعض الناس وتأتي تقرأ المدود صوتها يتخفض على المدود زي ما بعض المدات على الباء قولوا الله ده بيعطي على صوت المد أي مد تاكد ان يطلع فيه هواء تاكد ان يطلع مع معايا نفس يبقى خلي بالك ان المدود الثلاثة ليها جهر يعني عدم جريان النفس عند قراءه المد يبقى ابدي نطلع كده لكن كأنك بتحبس النفس هنا فين فين الهواء الهواء بيجي اه بيدي اللي هو المفروض اللي أنت وأنت تقرأي هنا ما فيش خالص هو كأنه بالضبط إيه كأنك لما تيجي تقرأي كأنك كأنك الهواء للداخل كذا أعوذ بالله كأنك اسحبين للداخل النقطة الأخرى اللي هي الرخاوة هو بيجري اللي هنا بقولك عليها جرينا الصوت ولا زيك أعوذ شوفي مش أعوذ بالله حس حسيني إن في جريان للصوت يبقى زي عزمية اه ازاي جريان؟ يبقى بكأنه ايه؟ انثيابية في صوت الملت، انثيابية في صوت الملت ليه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم احسنتي بارك الله فيكي يبقى الرخاوة يا بنات الرخاوة اللي تحس ان اتي مش اعوذ بالله انا عايز صوت معاك ايه يا صحر انتي ما عندكيش رخاوة في الصوت الملت خالص معلش جريان في صوت المد لا طيب تعالي نشوف بقى الصوت القل هو صفه اخرى <تصفيق> الانفتاح تجاف اللسان والحنك الأعلى عن بعضها حتى يمر الصوت بينهما لما تيجي تقولي المدوب المد مثلا وانت عشان يخرج الصوت لسانك بتقوليش بتقوليش ما لسانك ليه طالع كده هيطلع ليه مش ازاي الصوت ازاي هيجري ازاي قولي ما كانوا ما <تصفيق> لذلك عندما تقلص لسانها ولا دين تشعطي فرصة للمدى يخرم تجافل لسان والحنة الأعلى عن بعض الجانب انفتاح بعد اللسان عن الحنة الأعلى عشان يخرج الصوت مثلا أعوذ بالله شوفي أعوذ, شوفي أعوذ... شوفي أعوذ... شوفي أعوذ... شوفي أعوذ بالله شوفي أعوذ بالله من انت ما كافتش لسانك عشان كده المد مش عارف يخرج فاهمان يا حاولتي يبقى زي تجافل لسان تبعيديه كده عن مساعة وتقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقولي أعوذ بالله ثاني رابع عشر للعشر في النهاردة يا بنت اللام لكأنك تقرأي ليلة ارخل ثاني خديد ثاني اعوذ بالله لا بالله من الشيطان الرجيم لا، أحسين بيها لن يا بنت زنآه تعرف أن كل زنآه الصوت مرفوع من لسانك مرفوع من وراء كله؟ الصوت مش عارف يخرج إرخف ناس بني لسانك لحبين لا, لا. أيوة. إرخي اللي نفسك أيها إرخي نفسك إرخي نفسك إرخي نفسك أنا أريد أسألك سؤال لو كنت في بيتك بيتطلعي النور مش بتقولي وانت في الظلم أو الضوء عليك النور بتقول إيه؟ بتقول إيه كده؟ لا لا، لأ منت لما النور طف <تصفيق> يا بي حرام عليك يا الله جنسة قلبك انت دلوقتي المنطف عليك عايزة ان الصوت اللي ديتو عملت في البيت بس ها هي دي صح ليه ما صح والله العظيم هذي بتقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيب هي دي ليه بتشلني في بسنك لشان تطلعوا الحرفة خلق يعني ليه بتحاولي تطلعها الحرفة غلق انت بتقول لي الكل دي دارجة معنا في بيوتنا في كل لحظة إنك لما تيجي تحصل شيء مثلا تكون بتقريبك ماذا نمجين كده تقولي اعوذ بالله إنما هذا يصير فهمتي؟ إزاي بنتي قوليها بدون تب طيب يبقى إحنا عندنا الانفتاح تجافي الثاني للأخت دي كانت تعمل طيب الظلع لسنة فوق ما كانش لسنة بقى مرتخي متجافي مع سقف الحركة الأعلى طيب الصفة الأخرى اللي موجودة في الحروف الماسق القفاء صفة ضع جيبنا ثلاثة دي بن انا بن 3 دي الصفحة دي الصفحة معناها خفاء صوت الحرف عند نطق زي ايه بنات بسم الله الرحمن لما اجي اقرا مثلا بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم بقول بسم الله بسم الله ما بقولش بسم الله الرحمن احنا بخطفش المد فببخطفش المد زي ما انت خطفت اعوذ خطفت الواو المادية خطفتيها وتا بسرعة مثل الذين قل إن الذين تحطف المد واخلب سرعه هو ده الخفاء الخفاء انك بتضيعي صوت المد اللي في الليل الموجود عندك ده الرخاء الموجوده في المد دي مش موجوده اصلا عندك زمن المد بمعنى صح الخفاء زمن المد مش موجود عندك بتسقي صوت المد بتضيعيه يبقى لما ني مثل مثلا حاجه زي مثلا ايه وانا واحقف وقفنا في بنان كان ايه الايه كام <تصفيق> ايه يا شيخ خلصنا ايه على الشبكه وانا بقرا راسنا ايه كلمه الناس فيها مل ايوه وانا بقرا اعوذ, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله انتوا انتوا اعوذ كلكم او معظمكم كنتوا ما ظهرت سغه الخفاء عندكم اللي انا بتكلم عليه فين المد بتاعته فين المد اللي بقول لكم المد لا اعوذ اللي جرافين الرخاوه بالله من الشيطان الرجيم Lina What we all share الخير صوتي تماماً بخلد صوت رخاوة المد بخربة السماء السماء خرج بي مش في بي خلي بالك في بي في في أي فأخرج بيبي. sand yeah, yeah. Shh. خاص هو نفسي. ومثل خاص لأنه مثل حروف المضيء. أيوة. كيف نميز حروف المد عن بعضها رغم التحديها في المخارج والصفات؟ إزاي؟ ممكن تفتحوا الشديد حبيبي الخصوصيين. كل علاجك داكون من الخصوصيين. يعني الشابيث مغلقة والستير نزلة وانت في النور بقى وليس <تصفيق> هاتكو يا دعليم ما يزيك يا زماني <تصفيق> <تصفيق> <فاتكو يا> <تصفيق> نعم قلت هقول المادة أمال ألف بعد كده لو طفونا كمان النور هنقول المادة اليسر شديد جدا نعم إيه كيف نميز حروف المادة عن بعضها رغم اتحادية <تصفيق> في المخارج والسطفات حين قلنا مخارج أمش كده قالت الألف المادية تخرج بالتصاعد عند فتح الفكين خلي بالكم الألف المادية خليكم معايا تخرج بالتصاعد عند فتح الفكين امتداد الفتحة خالصة بدون إمالة الألف المادية يعني وأنا بقول إيه وأنا بقول مثلا النارة النارة النارة تخرج الالف المادية اللي هي دي اللي بعد ال بعد النون بتاعت النار اللي هي النار يعني تخرج بالتصاعد عند فتح الفكين زي كده في النار فتحيني من جوة وخلت السم رأسي فوق. والناس والناس. والثاني هي اللي تعمليهم وتقع النَّارَ النَّارَ تقرق للأنزل مدية صح تقرق بالتصاعد عند فتح الفكايني وهي امتداد الفتحة. الفتحة فتحة خالصة دون إمالة ما تقولش النَّارَ نَّارَ نَّارَ نَّارَ فتح يغطيت بالتصاعد بالتصاعد بالتصاعد للألفول السهمة كده مفيش فيه أدنى إمالة للأمان يبقى نقرأ النَّارَ أنت ناو ناسا أنت ناسا نسمعي السماء <الناسين> داي ومرتخي بيصري شديد ومش مكتوم بعض بيبقى عنده المد مكتوم لانه قافل عليه لحد بوق في لحد هنا سمعت صوت المد من عند شفايفه با ا ا تقولك امن ما بيزيدش يا بنات تعالوا دي ما بيزيدش عن هنا لان ما عرفتش المخره لو عرفت المخره بخرجت الحرف صح لان قلت لك التجويد بيبقى بيبقى ازاي بقى المكان كل ده ا وسيابيه ورخاوة وجريان عشان تطلع المادة برحتك من غير ما تضغطي على السالب من غير ما السالب كون مشينك طب الوال مادية تخرج زي ما قلتوك برسمة بالاعتراض حيث يعترضها ضم الشفتين يعني تخرج المادة أمام الجوف بيعترضها بس انك بتضم شفاهي فبش بالأصل انت بتطلع الوال مادية مشايبة تقول كو كو كو كو كو هي من هنا بالجوف كو يعني دي مجرد بعترضها باني بقرب ب ب ب بضم بضم شكل ويعترضها ضم الشفتين وهو مخرج الواو غير المادية يعني أنها تأخذ معيها مخرج الواو غير المادية هي دي هذه الشفتين تبتعون أول لكن الواو المادية مخرجها معروف من الجوز أو زي ما يقوله إيه؟ أعوذوا الصوت لازم اسمع الصوت عميق مع شين كنت أقول لك أسمع الصوت عميق يا بنت مش أعوذوا كأنه صباحاً تطلعها الواو الواو ليست مادية يبقى لانتم أعوذوا أعوذوا أعوذوا تخرج بالإعتراض حيث يعترضها ضد الشفتين يعني تخرج بنفس المكان الزوج لكن يقابلها إيه إن الشفتين تبقى معاك تخبر الياء المادية قالك تخرج بالتسفل يعني من إخفاض الفاك السفلي مع ب... مع انضغاط اللسان الأعلى حيث تسندها مخرج الياء غير المجيب تسندها يعني أقول إيه مثلا إيه بيهي بيهي حيث لسانك يضغط الضغطة كده بيهي بيهيي أنها ماخ جزء من أي مخرج أي اللي يعذر مادية ليوصف سن معه به أو معه ما تيجي الضغط طيبة في تلعيها به عينات ده اللي بيجيب المخرج الصحي بنات طيب هنا لماذا لا توصي الألف المادية بترقية ولا ترقيم بين ملوى واللياء المريدين مراقبتين ليه لأن الألف المادية امتداد وإشارة للحركة قبلها، يعني لو مثلا قلت خاء الألف المادية هي امتداد للحركة اللي قبلها اللي هو الحرف اللي قبلها، هنقول مثلاً خالدين فيها، الألف المادية تضخم. لأن لاحظت إيه؟ فضخم. فضخم. فضخم. فضخم. المادة كذا، المادتين كذا، متفتح المتفتحة فوق الضمة والصاردة. قيل، أما الواو والياء الماديتين، هما إش بعَم ما قبلهما خلي بالك. لا يمكن تأتي الواو المادية والياء المادية عمرها مفخم. ألا حتى لو كان قبلها حرف إم فخم. زي مثلاً عتيدة حرف مثلاً إيه يقول. بعض الناس يقول إيه هتقرأوا السول يقول يقول خطأ. لأنها عملت إيه؟ عرفت الواو والمديه خلتها إيه؟ مفخمه يا قول حتى يقول خلت النون مفخمه المفروض تستني تقول ايه ياخذ على واو يا بعد كتر كده عند واو يا والخطأ إيه بنات يقول خبر. وكذلك اليا المادية زي مثلا اليا المادية لا يمكن أبدا تقرأ مفخمة زي كلمة إيه مثل إيه. لا نعذها لا مفخمة. ها؟ زي مثلا إيه؟ آه. العظيم مثلا عظيم مثلا مثل مثل كمل إيه؟ ها؟ يسألون مثلا عمك سألون عن نبي العظيم. مش ممكن تأتي هكذا. بعض نسخة. اي اي اي اي اي عم يتساءل وانتشيك الواتع انها اوه المادية عم يتشف الغنى. واحدة كنت باسألها اول اباية حولها كنت تصعين تقول ثم طب هاتي فيه ثم دي حاجة تقولي لا مفيش حاجة ابدا ابدا تقولي اوه افتكرت بعد كذا ما رأنت فيها غنى طب هاتي الغنى تقول ثم كم يا بنتي هاتي الغنى تقول اوه فيها غنى فعلا ثم كم يا يبونت كده كم مرة ما تعودوا يعني؟ عم طبعاً أنت مش في نفس اليوم يعني لحد ما جديد ثم صح يعني فالمهم اننا نعرف في بنات إن هي دلوقتي عن ما, ما يتساء صحي بقى طول تصاعد تتصاعد متسهمن كده ما تقولش يتساء وشلونك مقاعر دي مشكلة عن ما يتساء صحي أنا عطيت مع سات حك أنا عطيت مع ال مع ال الصحن ده ده المفكين الصحيين عن مَا يَتَسَاءلُونَ عَنْ أنا أقول السحاب السكين أنت مشيت أعرف السحاب السكين عَنْ مَا كل ايه بنقول في الايه تعال نبا الا عظيم تعال نبا الا عظيم استرتي ما بتجنصح المد بعد الضاد بخم تقول عاني نبا الا عظيم ضي إن تشتركيني معاها عشان تقول لك أنك كأنك هي من المخرج التي هي الياء لغير المادية عن النباء العظيم شيء في هذه الضغطة عن النباء العظيم أصبحت <تصفيق> الياء المادية جميلة وابحة كذلك ولا يمكن مهما كان قبلها مفخر أن تكون مفخر خلي بالك النقطة دي عشان تلمسر خطأ ده من بناتك يبقى عندك حاسية في أذنك, في اذنك لبناتك احنا دلوقتي تتكلمنا عن مخطائر <تصفيق> نعم؟ <تصفيق> اخر حاجة دلوقتي هنتكلم فيها ان شاء الله ألقاب الحروف المادية الحرف ممكن تسمي الحروف المادية اللي هي ايه؟ ممكن تسميها حروف جوفية لأنها تأخذ من الجوف أو تسمى حروف هوائية لأنها تنتهي بانتهاء الهواء المصاحل للصوت عشان كده بجيبها عميقة لكن ما تيجي تقولي اعوذ اعوذ فين بقى العمق اللي عندك فين اللي هي بتتهي من انتهاء الهواء المصاحب لفين انتهاء الهواء هنا اوصل لفين ده قربي قربي يبقى انا عندي البعيد عميق يعني وتوصلنا حروف مادية لامتداد صوتها اليسر واللين ما فيش اعوذ فين اللين اللي موجود في الواو الماديه فين مثلا يا أيها فين, الم فين اللين فين اللي اللين واليسر الموجود في صوت المد اللي بتشنج وتشنج لسانها دي ما عندها كل الاخطاء دي عندها كل الأخطاء دي عندها المفروض أن يكتقرأ المسجد لهذا الين وهذا اليسر وهذا الامتداد للصوت عندنا نطق الهين وذلك سميها بحروف ايه؟ مادية وسميها حروف مقدرة لماذا سميها حروف مقدرة؟ لأن مقرارها من الشايفة بينتهي فين؟ مقدر ماشي يهودة؟ طيب وسميها حروف ايه؟ عيلة عيلة الله ما شفاء عن كل مغضى المسلمين يا رب العالمين لأنه يتأوه المريض بيها يقول ايه مثلا الله مش فيك في وكذلك لأن التغيير والعلّة والانقلاب لا يكون في جميع كلام العرب إلا فيها مشكلة يعني خلي بلك التغيير والعلّة والانقلاب لا يكون اللي فيها قالك إيه لما نيجي بقى نقل الحرف نقول إذا عنده إمائز يعني من بعض القراء طبعا يعني بيحصل فيها بقى الحروف في المدود دي ممكن نقول مثلا بالنسبة للآلف يحصل فيه اللي هو الفتح والتحليل والإيمالة وهكذا ده آخر حاجة درس النهاردة درس مخارج الحروف بسبوع القادم إن شاء الله إن كان عمر هنتكلم عن درس بعد ذلك مخرج الحرف ناخد كل حرف بقى حرف حرف ويا رب إن شاء الله نكون النهاردة البداية كده بكون فهمنا منها جاء حاجة ولكن إن شاء الله فهمنا إزاي تطلع المدود بالسيابية بعد ان ضغط على مجتنا بعد من تكلف تكلف ان يجيبش معها يعني الخير وتعايب بس لنأخذ البشرة تلكت اللي اللذين عمله نقرأها إن شاء الله دعنا نحبب اوه يا حبيب طيب ندعو لكل مرضى المسلمين وندعو لكل المسلمين بالفرج العاجل ندعو لجلاتنا إن ربنا أرفع عنها بجمة ندعو لجلاتنا إن ربنا سبحانه وتعالى يتفت أهلاها لا ندعو بلادنا أن تكون بلاد آمنة مطمئنة رخاءا يا رب العالمين وندعو لكل مرضى المسلمين إيمان وكل مرضى المسلمين أن ربنا سبحانه وتعالى يعجلهم بالشفاء ويغفر في بلاءهم في بلاء في البلاء ويرفع قدرهم عنده يا رب العالمين ويرجع هذا البلاء رحمة ذر جنتهم الله مجعل بلاءهم رحمة ذر جنتهم يا رب العالمين الله مجعلهم بهذا البلاء في جنات منعها في لقاء الصدق عين الملك المقتدر الله نعيمه بالصبر اللهم عين بالصبر فلا يكون العهم إلا منك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا جميعا اللهم اغفر لنا جميعا اللهم اغفر لنا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 ولا مبتلة إذا عفيت ولا ضال إذا هديته، ولا ظالمة إلا قسمت ولا مظلومة إلا نصرت ولا ميت إلا رحمت ولا مسافر إلا رددت ولا مدينة إلا قضيت دينا ولا حاجة من حرائل الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رحمة الرحمين يا أحبي بصواتنا إن شاء الله نكمل و... وذكركم بأن النهاردة نتيج مع معادمة تتجردني كل الكلام اللي احنا عمناه والنهاردة هي ختمة بإذن الله هي ختمة إن شاء الله هي البنت جاكتل هتخفي يا دعاء العصر إن شاء الله فبليه جاي كده يا حبيبتي هنا بنت بنتها بتعطرها؟ بتقصها العصر يا منها عشان تنتهب؟ ما شاء الله خواتي يا بنات حلوين يا بنات ان شاء الله البنت اللي هتغسل من العصر نعم هي خلاص خلصنا يا بنتي خلصنا انت عملتي كل اللي عليك باحفظه إن شاء الله باذن الله الاخت اللي هتغسل هتغسل العصر يعني لو فتحنا البنات اللي في الغرفه هنفتح لهم عن عند صلاه العصر بإذن الله جزاكم الله خيرا كثيراً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم ماشي طيب ماشي وبشر نخر وبشر ان شاء الله Aaloo billallihin al-Shaytan al-Razim. Aaloo billallihin al-Shaytan al يو بهرا ا و يكن نخرج الواو والهمزه والتاء واوتيه متشابها جعل أوقاتنا عن مرعب ذلك في أرسل العرقين وضيّد مجمونا الاتداب الكريم ويمن كتابنا في الديد الاتداب الكريم ويقصر حسابنا وجعل علينا رضا رياض الجنة وثبت أقدامنا فيه على الصراط المستقيم وجعل لنا بين أيدينا به نورا يا رب العالمين اللهم تقبل دعائنا واخردونه بنا واصدر عيوبنا يا أفرم الأفرمين الله صدي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وفحبه وصدينا إخيرا لذلك ما قيله لذلك لعلك تكون استفادت Thank <laughs> you.